وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إِنَّ لدينا أنكالا وجحيما إِنَّ لَدَيْنَا كَلَّا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إليكم رسول شَاهِدًا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه الرسول فأخذناه مسؤوليه وبيلا فكيف مسؤوليه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 فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إِنَّ ربك يعلم أَنَّكَ تقوم أَدْنَى من ثلثي الليل ونصر وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر أَرَى مِنَ الْقُرْآنِ أَلِمَ أَنْ مِنْكُمْ مَرْضٌ وَأَخَرُونَ يَبْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا